لآن, لآن القرآن ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م ت للعلوم ك آيات ر ح ة ل ل م ح س ن ن ي ا ل ذ ي ي ن ا م و ن that you、mm -hmm. うん。 you أن وأن الله الحق هو موسوعه ا ي د ع ن من ا ل ن ا ب ل و أ س ا للعلوم ه هو ا ل ي الكبير أ تر أن الاسلاميه ف في ل ك تجري ل ب بنعمة ح ر من آ ا you、mm -hmm.